وارددق باب القريحة واردفزز ذكرياتي وارد عاتب جرح غافل بيه متفون امنياتي وامنياتي آه يا حلم امنياتي بكل حياتي بصحوة سنيني وسباتي ومشتهاتي وضيم آهات الليالي المردفاتي وكان حلم مر بخيالي وبيه أهلي اصحابي كلها وصاحباتي ولغطة مرت وقفت ريل التفاتي وبين خوفي ووكاحاتي ومستحاتي شفت واحد منك قبيدة ستشي هي تخطى لي تاني فرصة سمحة عرفته ومن دنيته قلت لها ها خير يقل لتنطرك وبعين وكها قلت له مو آنت شنتلك شف عضيت أو بيه سطرت الرادة ويهينونك قل لي مو آنه وصلت شما أريد وبعد مو معتاز حتى بدونك وبين صفن التعب مكسورة خواطر وحسبه يكتلها الندم طلع ظني أبصاح بخايب لقيته والأمل صبح وهم طلع ظني أبصاح بخايب لقيته والأمل صبح وهم كلمات والقاء الشعر بسمير ناصري